يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُقْذَفُونَ بِالنَّاصِيَةِ وَالْأَقْدَامِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُقْذَفُونَ بِالنَّاصِيَةِ وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هذه اياله ايوب جكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يَطُوفُونَ بَنَهَا وَبَنَ حَن مٍ الآن يفُوفُونَ داَنَهَا وَبَنَ ح الآن فبِأَأَلَائَِّكُ ما تُكَّبًاهب أيي آلَ رَبِّكُ وَلِمَنْ خافَمَ قامَ رَبِّهِ جََّةَ وَلِمَنْ قافَمَ قامَ رَبّهِ جََّتَان فَبِأَأَلَ إِ رَضِّكُ م تُكَرِّبًا فَبِأَأَلَ إِ رَضِّكُ لواتا أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء تكذبان فيهما من فاكهة زوجان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مُتَّكِئِينَ عَلَى خُرُوشٍ بَطَاؤُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ عَلَى خُرُوشٍ بَطَاؤُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَّتَيْنِ فَأَيَّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ أَيَّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ نَقَاصِرَاتُ قُرْفُلٍ لَّمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قبلهم قافرات قرس لم يطمث إنس قبلهم لم يطمث إنس قبلهم ولا جان لم يطمث إنس قبلهم ولا أي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان ان الياقوت فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء فبأي آلاء, فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جننتان ومن دونهما جنتان فبأي آ كذبان هذه ايات ربكما تكذبان مدهم متم ادهام تتر ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاقتان فيهما عينان نضاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي إِذَا رَبُّكَ مَا